انا بحسد الكحل اللي كحل رموشك واحمر شفايف اللي زين شفايف ا انا ده عيونك عيوني بحسد وحسد سهر الليل اللي لما كون بابتشار ده انا بحسب الكحل اللي كحل رموشي واحمر شفايف اللي زين شفايف ده انا بحسد الليل اللي سهر ع ي و ن عيوني لحبيبتي م ا كون ل شاف ده انا بحسب كل ك ل م ة ت س م ع ي كل ك ل م ة بتقوليها كل ح ا ج ة بحس بيها ع ر ف ه ليه i l gonna be a little y o u a p a i n e بلقى روحي وكياني ل ي الحنان س ر ه وحناني دا الحب دا كيك حب مخلوق عشاني و ا ن ب ر ض قلبي ملاك م خ ل و ع ش ا ن فعيوك بلقى روحي وكياني ل ي الحنان زره ه و ح ن ا ن د ه الحب د ه أ ك ي د حب مخلوق عشاني يا ملا だ انا ب ح س كل كلمه ي كل ك ل م ب ت ق و ل ي كل ح ا ج س ب ي ع ر ف ت 《احبك احبك مش عارف اديكي ا